بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثا حوا سنقريء كفلات من ما شاء الله ان يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى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 من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدُّنْيَا الدنيا خَيْرٌ خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم